للطائفين و ا ل ع ا ف ي ن و النابلسي ر ك ع ا ل س ف ي وإذ ق ل إ ر م ر للعلوم الاسلاميه وارزق أ ه من ل ث ر ا ت من, الثمرات من a l l e l a h موسوعه النابلسي ي ل ى ع ن م ل ة إ ب ر ا ه ي م إ ل ا س ل ا م ي ن ه ورفيناه في الدنيا و إ ن ه في ا ل آ خ ر ة م ن ا ل ص ا ل ح ي ن إذ ق ا ل ل ه ربه أ ع ل و ق ا ل أ س ل لرب ا ل ل ع ا م ي ن لا تسألون عما ك ا ن و الهدى ي ع م و و ن شركه دعويه غير ربحيه ذات مضمون اجتماعي ن موسوعه ي ك ف و النابلسي للعلوم الاسلاميه ل ه و ن ه م و س و ع م النابلسي للعلوم ا ك ا ن و ا